وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصر الرسول لوت سوى بهم الأرض لوت سوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى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 يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلَّ السَّبِيلَ